بوك تو وهكس كمانت قاكس اثنان وتسعون اثنان وتسعون كروا لأوسة صنع قائد قاكس الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين من دريتابيتسا نورسكد إنه يضايقني أنك تشخر إنه يضايقني أنك تشخر من دريتابيتسا ني باليو أولوتيود إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا من در التبتنيه لعطلات إن يضيقني أنك تأتي متأخررا جداها كذا إن يضيقني أن تأتي متأخررا جداها كذا مول الطرسبع أعتقد أنه يحتاج إلى طببييب أعتقد أنه يحتاج إلى طببييب. م الطان حيك أعتقد أنه مريض أعتقد أنه مريض م التنوت معقا أعتقد أنه الآن نائم أعتقد أنه الآن نائمملوض ما الطاب اللبية التغة نعمل أنه سزوج ابنتنا نأمل أنه سيتزوج ابنتنا ميلوداميت لون نأمل أن يكون لديه مال كثير نأمل أن يكون لديه مال كثير ميلوداميت تون مليونير نأمل أن يكون مليونيرا نأمل أن يكون مليونيرا Makoolsin etu naisega juhtus õnnetus. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Makoolsin et tal قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Ma kuulsin, et su auto on täiesti katki. Kadse meatu enna sä jarataka, talifa tamaman. Kadsa meat enn sä Mind rõõmustab, et te tulite. Innehu jusajduni, annak a kad ateit. Innahu jusiduni, ka kad ateit. Mind rõõmustab ette huvitatud olete. Innahu Yusaiduni, annaka muhtam. Innahu Yusaiduni, annaka mehtam. Mind rõõmustab ette maja osta soovite. Innahu Yusaiduni, annaka turidu Shira al Innahu Yusaiduni, annaka turid Shira al مقطان في بوس بالنت أخش أن يكون آخر باس قد غدر أخش أن يكون آخر باس قد غدر منت أخش أنه ينبغي علينا أن أخذ سيارة أجررى أش أن يتجب علينا أن نخذ سيارة أجررى Ma kardan et mul ei ole raha kaasas. A khša anani liis maai nukood. A khša